صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انا نسألك علما نافعا وعمل صالحا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اخوتي واحبتي في الله في هذا اليوم المبارك ان شاء الله غرة غرة شهر جمادى الاولى جمادى الثانية سنة 28 و400 الهجرة النبوية وفي مسجد القبلتين نفتتح الدورة امام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس في هذا العام ورأي الدورة السابعة ولله الحمد والمنة والتي سيشارك فيها إن شاء الله نخبة من المشايخ وطلبة العلم الذين أسألوا الله أن يثيبهم على هذا الإسهام المبارك وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبعوا احسنه إخوتي وأحبة في الله تعلمون أن هذه الدورات العلمية قد أثبتت قد ثبت نفعها بإذن الله تعالى وآتت ثمارها في الأعوام الماضية الأمر الذي جعلنا نتشجع إلى تكرارها في كل عام و. ذلك أن تلك الدورات تعتمد دراسة مركزة في كتب السلف في العقيدة والسنة والتفسير والفقه والأخلاق والآداب وغير ذلك من الكتب النافعة وكما تعلمون قد اختير لها ويختار لها في كل عام ولا سيما في هذه الدورة أو في هذا المكان يختار لها نخبة من طلب من مشايخ وطلبة العلم المعروفين بسلامة منهجهم وغزارة علمهم ونفعهم للأمة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه وأن يجعل رائدنا وإياكم في هذه الدروس ابتغاء وجهه الكريم و والتماس إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أطيل عليكم إنما أردت أن أفتتح هذه الدورة بهذه و ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وستكون في هذا الأسبوع الأسبوع الأول تبدأ بعد قليل أو يبدأ بعد قليل أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر في رسالة بن أبي زيد في مقدمة رسالة بن أبي زيد القيرواني ثم بعد العصر يبدأ فضيلة الشيخ علي الدكتور علي بن غازي التواجري ثم يليه فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي وبعد صلاة المغرب فضيله الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي وبعد صلاة العشاء في هذه الليلة ان شاء الله تعالى نحن مع موعد أسأل الله أن ينفع به مع سماحة شيخنا مفتعم المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله في محاضرة وتوجيهات نافعة بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله ثم بعد ذلك كان من المفترض أن يكون كما أعلن فضلت الشيخ الدكتور مسعد الحسيني حفظه الله في هذا الأسبوع بعد العشاء من كل يوم غير أن ظرفا طارئا حصل له نسأل الله أن يمن على ابنته بالشفاء أدعو لها لأنها في المستشفى في الرياض وهو معها لإجراء عملية أسأل الله أن يكللها بالنجاح ولعل أجسعت في أن اخذ هذه المادة التي هي موقف المسلم من الفتن بدلا من الشيخ مسعد أسأل الله الكريم رب العرف العظيم بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه وأن ينفع بهذه الدورة وأشكر الإخوة الذين أسهموا اسهاما مباشرا في الإعداد لها فجزاهم الله خيرا مثل على سبيل المثال فضله الشيخ البلووي قبل ذلك في الإعداد شيخ الشيخ إبراهيم الرحيلي وفقه الله وكذلك الشيخ عارف مزد السحيمي وأخونا المهندس حسن وكذلك المهندس محمد الميلحي وغيرهم ممن أسهموا ويسهم في يعني فعاليات هذه الدورة وكذلك إخوتي المشايخ الذين أسأل الله أن ينفعني وإياكم بعلمهم وتوجيهاتهم. ونبه الإخوة الكرام إلى أن الكتب ستأتيهم وهم في أماكنهم المذكرات. فأرجو من الجميع يعني كل يبقى في مكانه وياتيه الكتاب أثناء الدرس إن شاء الله تعالى بدلا من يعني التكدس في مكان واحد. قد يصعب تحديد من سيحضر الدورة أو من لا يحضر يعني من الذي يجلس هو الذي سينال أو يحصل على المذكرة إن شاء الله تعالى، ومن لم يأخذ فاته هذا اليوم شيء يأخذ ان شاء الله بعد العصر أو بعد المغرب لكن إن شاء الله تعالى من يحضر في هذا اليوم الآن سيأخذ المذكرة وعلى بركة الله نبدأ وبسم الله نبدأ وبه نستعين سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد للجميع صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والدروس ستنقل إن شاء الله عبر الموقع أنا لا أحفظ عنوانه الموقع موجود على الإعلان للمعلومية أسأل الله لكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومع الدرس الأول مع أخي الشيخ عبد الرزاق في مقدمة رسالة ابن عبي زيد القيرواني رحمه الله لا اللي نبه الإخوة إلى أمر مهم وهو الانضباط وأنتم طلبت علم وهذا أمر أو تلك آداب لا تخفاكم والتقيد بالموعيد من ناحية وأرجو الله أن نحل مشكلة الباصات بعد اليوم لأن نرجو الله التوفيق وهذا العام يعني الدعم يحتاج إلى شيء من الصبر أقصد يعني الدعم المادي للدورة لكن إن شاء الله سنتغلب عليه لكن أقول للإخوة الجميع طلبت العلم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله وأن يصبروا ويحتسبوا وأن لا يكثروا من يعني كثرة الحركات والتنقلات التي لا لزوم لها وأن تكون الأسئلة هادفة وعلمية يقصد منها العلم النافع بعيدة عن التكلف والتعمق والتعلق بالأسماء والشخصيات وما إلى ذلك فيعني المقصود هو إيصال العلم النافع والتأصيل العلمي هذا هو المقصود ولذلك اقترح عدم الدخول فيه امور قد لا تخدم الدوره ومن ذلك أنه يكفينا في الطرح ولا سيما في الاسئله ما بال اقوام اما الكتب فستدرس كما هي يدرسها الاخوه وفق منهجهم الذي رسموه فجزاهم الله خيرا لكن الاسئله ارجو أن تكون هادفه وارجو ان تكون علميه وارجو ان يكون المقصود بها ابتغاء وجه الله وأرجو أن, لا أن تكون بعيدة عن التكلف وعن التنطع وعن بعض الأمور التجريحيه التي نحن في غنى عنها وعن الإثارات التي لا تخدم طلبة العلم نبتعد عن هذا كله ويكون هدفنا هو الجد والاجتهاد في طلب العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا ما أحببت أن ننبه عليه الإخوة أسأل الله أن يعني على المسلم وأن يترك الأخ الذي يأتي لطلب العلم عليه أن لا يتدخل فيما لا يعنيه إلا إن طلبت منه خدمة معينة في صالح الدورة فجزاه الله خيرا وإن لم يحتج إلى خدمة معينة فعليه أن يلزم آداب طلب العلم وأن يجلس في المكان الذي يستفيد منه علميا وفقني الله وإياكم لكل خير وكما قلت لكم مع الدرس الأول إن شاء الله درس فضيله الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر في رساله من الزيد القيرواني وفقه الله